121. إن الذين يربون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم 122. إن الذين ينادونك من وراء 111. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم 112. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتبينوا أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وعلموا أن فيكم رسول الله.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 اولائك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين قتتلوا فاصالحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي ترغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسقوا إن الله يحب المقسطين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 وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءَ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أن 119. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 110. ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 111. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثبار ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا 112. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إن لا خلقناكم من ذكرٍ وأنتم وجعلناكم شعب وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم من دا الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولم ما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتقون من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم